وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَنَنَّجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذْ أَرْضَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنَ مِن ان يخفف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ان أم امنتم ان يعيدكم أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاطفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا هذه تبيعا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 فَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُذَاكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَحْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَحْمَىٰ وَأَضَلُّ سَوِيلًا وَإِن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 إذن لأذقناك ضحف الحياة وضحف الممات ثم لا تجد لك علينا مصيرا